بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء تطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البحار تزرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت